إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 حي على الصلاه على الفلاح. حي على الفلاح الصلاة خير من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 la illa allah